بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُونَ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَبَنَيْنَاهُ بُنْيَانًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا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 لولی بس آل ستاش مجھ مد وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلا فتنة للذين كفروا ليستقيم چین اللہ تور منسدین ای منؤ والوں تلوین اکی تل من تلوین ات کو لفی کلو مار کو نفی کلوبی مارگو کے پی ن هذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أذبر وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ هَٰذَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شاء فتراهين <تصفيق> إلا سلک کم فی سرم نو مل مسلم کن کوئی وَكُنَّا نو نكذب کے جی حتى مت نلیپی ماتم پری فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أن يشاء